بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأضيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 يجادنونك في الحق بعد ما تبين كأنما يثاقون إلى الموت وهم ينظرون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 إِذْ يُوَشِيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْ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 أَلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ومن يشاطق الله ورسوله فَإِنَّ الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب يا أيها الذين آمنوا فَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَ عِزِّ ذُبْرًا إلَّا مُتَحَذِّفًا لِلْقِتالِ أَوْ مُتَحِيدًا إلَى فِئَةٍ فَقَدَّدَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَعْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ تَعُودُونَ عُودٌ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُعْمِنِينَ يا أيها الذين عمروا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وعنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الذواذ بع د الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاستمعهم ولو استمعهم لتوالواهم معرضون يا أيها الذين عملوا استجيبوا لله استجيبوا لله ولو رسول إذا دعكم مما يحكيهم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا من الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يثبطفكم الناس فآواكم وان يدكم ورزقكم من الطيبات علكم تشكرون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 وَإِذَا أَصْبَحُوا لَنَا يَمَاعَسُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هذا إِنْ هَذَا إِلَّا اسْتِطِيرُ الْعَارِمِينَ وَإِذْ قَالُوا لَلَّهُمَّ مَا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَانْظُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 إلا المستقون ولا كن أكثرهم لا يعمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتضيا بدو قل عذاب بما كنتم تكرون إن الذين كفروا يوفقون أعمالهم ليقضوا عن سبيل الله فسيوفقونها. فَيَكُونُ فِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتُهُمْ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ فَضَّتُ السُّنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَقَاتِنُهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِسْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّ فَعَلَهُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاءَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّعْمَانَ نصير. واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله كمسا وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان يوم الفق الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة في الدنيا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 وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقُضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَسْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ تُجَعَلُ أَمْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَصْبُطُوا وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ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 قوالله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غلب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراأت الفئات عنك فعلى عقبيه وقال إني وقال إني بريع إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العطاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن إن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم ودوخ عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم ذلك بما قدمت عيديكم وأن الله ليس بظلام من العبيد كذاب آل فرعون والذين من قبلهم.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 كذبوا بآيات ربهم فاهلك لهم بذنوب وقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين. ان شَرَّدَ الجَوَافِعُ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَسْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ يَسْتَحْقُّونَ فَإِمَّا تَخْفَفَنَّ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يذكرون. وإما تخافن من قوم سيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعزدون وأعدوا لهم ما وَاتَّقُوا وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلَ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَبِعُوا فِيهِ أَنْفُسَهُمْ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخزعوك فإن حسبك الله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 تريدون عربة من يا والله يريد الآخرة الله عزيز حتيم لولا كتاب من الله سبق لما ستم في ما أخذتم عذابا عظيما فكُلوا مما غنتم حداً قريبا واسف الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يخشكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل فأمتن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين عاووا ونصروا أولئك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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين عاووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ